وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ونهوا وغرتهم الحياة الدين الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه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 الصفور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.